ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تجميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَخْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا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 إ رَبًّاكَ يَابْ سُطُر الْ الجزْقَِمَ شَاء وَيَقدِرُ إهُ كَلَ بِعبالَالهِ خَبًا بَصير وَلَا تَقُتُلُ أَولادَكُم خَشَْةَ إملَاقَ نَحْنُ نَررزُقُهُم وَإكُم إ قَدْ لَهُم كَانَ خِقُ كَباء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 وَآتَنَاثَمودًا الن قَتَمُ بصَِةَ فَولَمُ بِهَا وَم نُبسِلُ بِالآياتاتِ إللاا تَخوفَا وَإِذْ قُلناَا لَكَ إِ رَبكَ حَااطَ ب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 وَمَا يَعيدُ مُ الشَّيطانُ إللاا غرورَ إِ عبَاد لَْسَ لَكَ عَلَيهِم سُلطانوا وَكَفَ بِ رَبِّكَ وَكِيلَ رَبّكُم ال الذي يُزْجِيلَكُمُ الْ الفُللكَ فِي البَحْرِ لِلتَبتَغُمِ تَبْلِهِ إِهُ كَان بِكُمْ رَحيِيمَا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 فأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا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 إذ لن أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذ لن يلبثون خلافك إلا قليلا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 مَأوهُمْ جَهَن مُنْكُلَّمَا خَبَتْ زِدُنَهُم سَير ذَلِكَ جَزَُ بِأََّهُم كَفَرُوا بِآياتَاتِنَا وَقالوا وَقالَاوا أَعِذًا كُ إِظَامَاءُ وَرُفَةً أَإَِّا لَمَ بعثُونَ خَلْقَ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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنثاق وكان الإنسان وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ سَبْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمُ الْإِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا موسى